واسروا ل ن ج و ى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم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 لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على ا ل ب ا ط ن فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون, وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون و ه و الذي خلق ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ك ل في ف ل ك ي س ب ح و ن و م ا ج ع ل ن ا لبشر من ق ب ل ك ا ل ل خ د أفإن م ي ه م الخالدون ذات كل نفس ذات ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل ت أ ت ي ه م بغته فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل ت أ ت ي ه م ب غ ت ة ف ت ب ه د ه م فلا, فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى قال عليهم العمر افلا يرون أ ن ا ناتي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا افهم الغالبون قل إ ن م ا أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء موسوعه ن النابلسي ونضع للعلوم و ا ي ن ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين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 وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إ ل ا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى, فتى يذكرهم يقال له ابراهيم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 ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أ ئ م ه يهدون بامرنا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 كنت م ن ا ل ظ ا ل م ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه و ن ج ي ن من ا ا ه ل غ م و ك ذ ل ك ننجي ا ل م م ؤ ن ن ي و ك م ا ل ا تذرني فردا س ل ا م ي ن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبه ورهبه وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين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 وانا لهم كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق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 وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقم ط السماء ء يوم نطوي ا كطي السجل للكتب يوم نقم ط السماء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 وان اجري اقريب ام بعيد ما توعدون إنه يعلم انه ل ج ه ر من يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون, إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن, وربنا الرحمن الرحمن المستعان على ما تصفون